الوحدة الأولى الدرس الثاني نتعرف على مدرستنا واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مهندس كبير مختبر صغير جامعة، مصنع، طابق، موقف، خادم، مقصف، بيت، ورشة سبورة، رسالة. نجار، حديقة.